دعوة مظلوم دعوة مظلوم قال أبو الدرداء رضي الله عنه إياك وجمعك اليتيم ودعوة المظلوم فإنها تسري بالليل والناس نيام دعوة مظلوم دعوة مظلوم دعوة مظلوم تمر وراء الليل دعوة مظلوم تمر وراء الليل والليل ضارب بجثمانه. فما أشد سواد الليل على الظالمين فكم من دعاء فيه مستجاب؟ وكم من ظالم أذن في هلاكه عند الصباح لا تظلمن إذا ما كنت مكتدرا فالظلم ترجع عقباه إلى الندم تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنمي فيا غافلا احضر سهام الليل فكم من ظالم أرجت أتهزأ بالدعاء وتجدريه وما تدري ما صنع الدعاء سهام الليل لا تخطئ ولكن لها أجل وللأجل انقضاء فراجع نفسك أيها الظالم وتب واعطي المظلوم حقه وأنت أيها المظلوم اتمئن وقرعين فإن الله ناصره ومؤيدك ولو علم مظلوم أن ملكا من ملوك الدنيا أقسم, أقسم أنه ناصره لفرح فكيظ والله عز وجل ملك الدنيا والآخرة والملك الجبار يقول وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين فإن الله ناصر حنانيك لا تظلم فإنك ميت فإنك ميت وبالبعث عما قد توليت تسأل قال ابن جوزي رحمه الله الظلم يشتمل على معصيتين أخذ مال الغير بغير حق هذه المعصية الأولى ومبارزة الرب بالمخالفة والمعصية فيه أشد من غيره لأنه لا يقع غالبا إلا على الضعيف الذي لا يقدر على الانتصار وإنما ينبئ الظلم عن ظلمة القلب ولو استنار بنور الهدى لاعتبر فإذا سعى المتقون بنورهم يوم القيامة اختنفت الظلمة الظالم حيث لا يغني عنه ظلمه شيئا وفي وصية اليسلمان الفارسي رضي الله عنه يوصبها جرير ابن عبد الله رضي الله عنه قال يا جرير فرام ظلمة النار قال لا قال سلمان فإنه ظلم الناس بعضهم لبعض في الأرض قال صلى الله عليه وسلم تعوذوا بالله من الفقر والقلة والذلة وأن تظلم أو تظلم رواه البخاري في الأدم المفرد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وصححه الألباني أخي المسلم لا يفوتنك التعوذ من الظلم عسى أن تكون من الناجين ممخازيه خازيه بالدنيا والآخرة أخي المسلم نار الظلم نار لا ترحم وعقاب الظالم إذا حل عقاب لا يوصف إن الظالم وهو يعيش يظن أنه ليس هالكا والظلم هالك للأفراد وهو خراب للديار والدول وإذا حلت نكمة الله على الظالم فيا ويلة ما أشدها قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه يوم المظلوم يوم المظلوم على الظالم أشد من يوم الظالم على المظلوم وقال شريح القاضي رحمه الله سيعلم الظالمون حق من انتقصوا إن الظالم ينتظر العقاب والمظلوم ينتظر النصر والثواب يروى عن وهب بن المنبه اليماني قال إن جبارا بنى قصرا وشيده وزخرفه وأنفق عليه أموالا كثيرة وجواهر النفيسة وأراج أن يجعله قرة عين ظانا أنه لا يخرج منها وأنه لا يزول ملكه ويوم من الأيام أخذ يطوف بالقصر بكبر وعجب وزهو وخيالاء فرأى قريبا من القصر في جانب منه خارجه كوخا صغيرا من القش وعسب النخل وأوراق الشجر فقال لمن هذا الكوخ؟ قالوا لامرأة عجوز. بنت لتسكن فيه وهي امرأة منقطعة ليس لها ولد ولا قرابه وأرادت القرب من الملك لعلها أن تنال من عطائه. قال في غل من وعتو إذهبوا وهدموه وأزيلوه من مكاني فلا ينبغي أن يكون جانب قصري حتى لا يشويها منظره ولا ينتننا برائحته فذهب الجنود إلى كوخ المرأة فهدموه ولم يتعبوا في هدمه فلم يكن إلا بيتا صغيرا من الخشب ثم أصبح أثرا بعد عين وراجعت العجوز آخر النهار تريد أن ترتاح بعد أن طلبت العيش وفي الطريق لم تجد هذا البيت فظنت أنها ضلت الطريق إلى بيتها بحثت عنه فلم تجد ثم سألت أحد الناس قالت هل تعلم أين الكوخ الذي كان في هذه الأماكن قال نعم قالت أين هو قال أمر الملك بإزالته من مكانه فنظرت إلى السماء والسنجدت بملك الملوك سبحانه وربعت أكفها إلى الله وقالت اللهم يا بل مستضعفين ويا مغيظ المستغيثين ويا أرحم الراحمين لا يعجزك شيء في الأرض ولا في السماء يا جبار السماوات والأرض يا من يقول الشيء فيكون اللهم إني غبت عن كوخي وذهبت لحاجتي وقد استودعتك ذلك الكوخ واعتدى عليه هذا الظالم اللهم فقلب قصره عليه وخذه أخذ عزيز وانتصل لعبدك الضعيف من الجبار العنيف فأمر الله جبريل أن يقلب القصر على الملك ومن فيه. فقلبه حتى سوا به الأرض وخرب القصر وما فيه وهكذا تكون عاقبة الجبالين والمسجدين نسأل الله العافية قدمت لكم هذه المادة من موقع شبكة ملامح الإسلامية